بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب If we were to die, and we were to الْأَرْضُ مِنْهُمْ we were to die from it. We already knew what the earth أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَذَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُودِ وَالْأَرْضَ مَذَدَنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَوَاسِعَ فِيهَا وُدِين بده تا صرته كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فانبتت به جنات وحب الحصيد وَالنَّظْلَ بَاتِقَاتٍ لَهَا قَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادٌ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمٌ نُوْيٌّ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودٌ وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحط وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُغَسْمِتُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَضُ إِلَيْهِ من حَبَرِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْمِينِ وعن الشِّمَالِ قَعِيمِ ما يلفهم من قول إلا لديه رقيب عتيد من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنتم تحيد ونفخ في الصور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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معدد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد وقال قرينه ربنا ما اضرنتمه وما بكم ولكن كان في ظلام بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خحي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أحلقنا قبلهم من قرن أشد منهم هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ هَذَا مِثْلُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ سَنَامِ الْمُرُودِ مُصْبِرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ومن الليل فسبحه وادبار السجود واستمع يومنا بالمناد من مكان قريب يَوْمَ يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج إِنَّا نحن نحجي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا المصير